إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها, وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين